الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون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 يكف الاذلين كتب الله لاغلبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أَوْ عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله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 ذل ب بأنهُم شَاقُ الله وَررسُله وَمَُّ الشاقِ اللهه فَإِن اللهَّ شَديد ععقااب